ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإما ما يشكر لنفسه ومن كفر فإما الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إلّا الشرك لظالم العظيم وبصي اليسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين أنشُكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِنَّهُ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا كُتِّي عُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوكاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا ذَا إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأُنَاقِعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَبُو حبة من قردة فتكون فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف صبور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونها عن المنكر ونها عن المنكر تَارِى وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تَصَعَّدْ قَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إما أن قال الأصوات صوت الحمير